نعم نعم نعم قسم من بالله على جثتي المشروع ده المشروع آه السكتناله دخل بأحماره وطي صوتك يا ماما لتسمعك دخلنا خايف النهر طب أنا بقى حروح وقول لها بنامسي يا ماما إيه مش كده سيف إيه دي بدل ما تعمل علي راجل روح أعمل عليها هي ماما حبيبتي يا حبيبتي يو عد كوني فاكرة اللي فاتكتين بالكلمتين دول زي ما بتعملي مع سيوسري ما تهدي بقى يا ماما سيبهم يا بابا عايزين نشوف تكسير عظام وتحفيل للصبح خش جوة طايمور ما هم هيزعقوا وهاسبع برضو مركز جياخت السشارات ايه زوجي اللي هتعمل ايه؟ هساعد الناس المتجوزة ولا هيتجوزوا عشان حياتهم تبقى سعيدة مالي شو لنا بياخد كلمة سعيدة دي عشان بتجيلي حساسية خلاص عشان حياتهم تبقى كويسة مبسوطة؟ طب إيش لما تشوفي حياتك أنت الأول مالها حياتي معي زي الفل هي لو لو أطراف تانية بتتدخل تقصدي مين يا أختي؟ كل واحد عارف روحه سامع يا دكتور سامع وساكت يا جماعة يا جماعة من فضلك وإيه دو نفسي كون ما تسموك سعيدة على أساس إيه يعني؟ طب ابنك اسمه يسري الحلو ممكن تقوليه برضو على أي أساس إنه حلو يا حلو إنت يا حلو أيوة بقى هناك. إلعب يا ألعاب الله الله الله الله أنت هتخبطي في الحلل ولا إيه يا هانم؟ ده بيتي واعمل في اللي أنا عايزاه بعد إذنه طب إيه دي بس يا ماما والله ما تقصد اهدى الله يخليك انا راجع بيتي انا راجع شقتي القديمه وعايش فيها لوحدي مستحيل ده يحصل يا ماما انا اتهزقت قدامك وانت خفت منها ما انت برده اللي بدات يا ماما وهي ما تقصدش حاجه يعني وبعدين طول الوقت انت بتزيليها انها لو كانت مدرسه رياضيات ولا عربي كانت هتدي دروس وتدخل فلوس لينا ليه ده في مشروع يكسبنا اهو يكسبكم كنت؟ اه انا ماليش دخل وتحرم إلا... يا ماما ما انت أنا هتصرف مرد دماغك بيا دكتور يعني يا سعيدة لو أمك ترضي تقلّها كده أمي؟ أمي بتيّة وتمشي كأنها نسمى لو عمرها غير بالخير لكن الدكتورة أمك بقى ما في كل شيء طب عشان خطر أنا ممكن تطيّب خطرها بكلمة تاني معنا يا يسري فقولك عشان خطري وبعدين ما انت خطيني في السكة برضو بس أنا مسامحك سعيدة جاية تبوس ايديك وراسك هستك كله وتعتذرلك يا ماما يا حبيبتي انا اسفة وانتي اكيد عارفة اني مقصدش انت ترديني برضو يا سعيدة وانا لمعتبلك زي بنتي بالظبط والله ده انا باك على يسرق عشانك واسأليه حتى مش كده يسرق <تصفيق> لا اه اه اه طبعا طبعا بيحصل ما علينا ما علينا حقك علي اه وبالنسبة للمشروح. أنا أموتها بجد طبعا أموال إيه وساعدك فيه كمان أنا بقى بصفة دكتورة النساء ويا ما قابلت حالة زي دي يعني أنا تسيبي لي الجزء العلمي البدني وإنتي الجزء النفسي الله الله أيوة كده فعلا ما محبة إلا بعد أمر ما كان بيننا عدوة أبدا هو بس ما فيش بس يا سعيدة ده حل روعة بس الأول شرط أخر نوع يعني إيه شرط إيه بقى خلينا نسمع للآن آخر يا سعيدة اه يعني مش ده مشروع برضو زي اي مشروع كمل يا دكتور وانا بقى نسبتي خمسين في المية بعد خصم المصاريف فير ايناف هو ايه ده اللي فير ايناف انت كمان ممكن برضو يا ماما ندي سعيدة عشرة في المية هي صاحبة الفكرة بس انا اللي حجيب الزباين لان اهل المنطقة كلهم اصحابي ومعارفي ولا نسبتي كامل ما انا كمان اللي حواز على الفلايرز وحبقى مسؤول السوشال ميديا بطلع لا. لا ب كلكم ما بتفهموش في النات وهتحتاجوني هتحتاجوني يا ساتر بالوقت ده طالي هغلس لي مين؟ ما علينا؟ قلت يا سعيدة انتو كلكم فهمتوني غلط جداً يعني ايه؟ يعني أنا عاملة المشروع ده مش عشان أكسب منه أمال عملها ليه؟ استنى استنى أقعد انت على جنب أمال عملها ليه يا حلو؟ عشان حضرتك يعني لأم تريزة؟ بصراحة عندهم حق انت لي بتقولي كده يا نسمة يا فنانة ليه بتحاربي بالرسم كل الجهل والقرف اللي احنا عايشين فيه؟ حبيبتي انا هنا في فصلي وفي مدرستي وبعمل اللي اقدر عليه لكن بيتي مش هقلبه مرسم عشان عندي زوج واولاد والتزامات ولو هعلم في بيتي لازم يبقى فيه مقابل ليه؟ ليه كل حاجه في الدنيا لازم يبقى قصادها حاجه؟ لأن دي بقت الدنيا وبلدنا طب ما نغيرها؟ هو مش بنحب البلد دي وناسها؟ طبعا والحب ده بقى لازم يبقى اغاني بس ولا عمل جنب الاغاني؟ عايزه تقولي مع البنات اللي بحس ان كل المشاكل دي سببها ولو كانوا تربوا في ظروف احسن واهلهم كانوا بيتكلموا معهم وبيسمعوا منهم كانت كل المشاكل دي اختفت ونبقى حاجه ثانيه احلى واجمل هو الكلام نظريا شكله حلو لكن عمليا مش فارقه عشان تاخدي حقك وتعملي اللي في دماغك لازم تحاولي يا استاذه نسمه ابله النظره عايزاكي ودي عايزه ايه منك دي كمان ربنا يستر يعني ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟, ده قرار التخصص والتوجيه وافق عليه ازاي يوافقوا عليه وبأي حق نلغي حصة الرسم للبنات يعني الرسم أهم ولا اللغة العربية مثلاً اللي بنفس الأهمية يا سيزم خيمر بقى اللغة العربية لغة الكرآن بنفس أهمية مادة مختلف على حرمانيتها أو لا يا أخي حرام عليكم بقى سويتوا عشتنا بالحلل والحرام إنت إيه اللي دخلك في الموضوع يا سيزم خيمر اتفضل يلا روح على فاصلة اتفضل نعم <تصفيق> ما لنفس الأهمية قال بص يا نسم كسافة الفصول بقت لا تحتمل وما عدد كافي تقوم وتلغوا الحاجة الوحيدة اللي بتدي منفس للبنات إنهم يحسوا بقيمة الحياة و جمالها طالما درجاتها ما بتضفش المجموع يبقى خلاص نلغي المادة أحسن وهتعملي إيه؟ هقلب الدنيا اهدع نفسك بس وفاهميه بالراحة نوي على إيه وخذي بالك إن الحيطان ليها ودان هروح للوزير وللرقابة الإدارية وهتكلم على الكنتين واللي بيحصل فيه وانا مش عارفة الكمبينا اللي بين الست النظرة والشيخ مخيمر نسمى انا بحبك وعارفة قد انت مخلصة بس انت مش قد الناس دول وانا مش هسكت مش هسكت يعني مش هسكت وانا معاك سامعهم بوداني دول وانا واقفة بر قط المدرسين وقالت موضوع الكانتين ده بعضمت لسانها طب وسعيدة كان رأيها ايه قالت لها انا معاك ولازم نهد الدنيا فوق دماغهم وخصوصا قبل النظرة اللي عاملة فيها زعيمة قالت كده؟ بعضمة لسانها والمدرسة يا معالي الوزير تعجوا بأنواع من الفساد لا حصر لها وتضارب الإختصاصات والمناقصات التي تتم بطريقة غير قانونية تتم بالإسناد المباشر وهذا ضد القانون وسوف أرسل أولاً لسيادتكم في الوزارة هذه الشكوى ثم نسخة في الرقابة الإدارية واجي الشكوى وديني لو أديكوا في دعية ما تعلمني كويس يا إنجي ما أنا بعلم حضرتك بقالي ساعتين بس حضرتك ما بتفهميش خالص ايه يا بنت الادب دي؟ وقتي انا قد جدتك ما انا عارفه بس شرحت لك موضوع الفيسبوك والتويتر 50 مره وكمان عايزاها افتح لك حساب وحضرتك لا عارفه يعني ايه رتويت ولا لايك وانا عندي مذكرة خلاص قوم قوم قومي قوم غور من وشي انا لما يجي المضروب تيمور هخليه يعلمني احسن منك على الاقل مؤدب طيمور ده قليل الادب قوي ده الشارع كله بيشتكي منه طب امشي يلا امشي بس الصراحه يعني حضرتك مش تعليمي خالص امشي يا مقصوفه الرقبه من بس مش أنصاف، قلت السفل بالجلدة لازم الحسابات كلها تبقى مظبوطة يا مخيمر سمعني؟ بيني وبينك ربنا يا حضرة النظرة بقولك إيه؟ الشوية اللي بتعملهم على الناس دي ما يكلوش معايا أنا فاهمني؟ تقصودي إيه حضرتك؟ أقصودي إنك تاكل مال النبي وتحلي بالصحاب إسحى بيها من فضلك إسمعني للآخر علشان الموضوع بقى خطير اللي بيني وبينك أنا عرف أخلصه لكن لو جات من الوزارة ولقيت الحسابات ملاخبطة همروح في ستين دهية وبعدين دي كمان بتقول الرقابة الإدارية ودول بقى إيه ما بيها الظروف سيبتي بطني أيوة كده ارجع لأصلك بل الشغل للغة العربية اللي عقتنا منها كأنك شغل في سوق عقاص ما خلاص قلتلك هتصرف وتواريني كل حاجة تمام؟ حاضر. يلا، شيلوا كل الكراكيب دي ورموها برّا يلا بسرعة مش عايزة أي حاجة هنا الألوان دي كمان يلا شلوها شلوها رموها في الزبالة حرام يا قبلة حرام حرمت عليك وعشاككو ذاكروا يا أختي الأول وبعدين بقوا أعملوا المسخرة دي مش كفاءة أهليكو أرفلنا وكل ما واحدة فيكو طيب عطيقولوا علينا إحنا السبب أنا دخلة مسافة الوزارة مش عايز أسمع ولا كلمة بره يلا كله بره إنتي بتعملي يا ست يا مفترية إنتي اللي إنتي شايفاه دي رسومات البنات حرم عليك انا قلت في الزبالة وإنتي بقى متحولة للتحقيق اتفضل